وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَا حَمَّلْنَا نَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَلَمْ